لا اخرجنا منها فان عدنا فان نار ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون انه كان فليقمن من عبادي يقولون ربنا امنا نا فغفر لنا ورحمنا يقولون ربنا آمننا فغفر لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فتختموهم سخرياً حت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 لُونَ بِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ قَالَ إِنَّ بَلَغْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ افَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَجَ لَهُ رَهَانًا لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وقر رب اغفر وارحم وان تخير الرحيم